الدرس الرابع من الألف إلى الذال 1. كتابة الحروف العربية في الكلمات ألف أب باب تركيا ب با. باب سبورة مكتب ت. تلميذ كتاب بنت مدرسة نافذة ث ثلج كثير مثلث جيم جمل فجر خليج ح حليب بحر ملح خاء خروف، مخزن، مطبخ، دال، دار، ضفدع، مسجد، ودود، ذال، ذرة، حذاء، لذيذ، رذاذ